وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اجرا الله واياكم من سامعين من النار أيها الاخوه المسلمون عباد الله اوصيكم بنفسي اوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فهي خير الزاد للعبد المسلم وتزودوا فإنَّ خير الزاد التقوى أيها الاخوه المسلمون الكرام بالغد القريب وبعد يوم بالتحديد يبدأُ عام دراسيٌّ جديد يستقبلُ فيه أبناؤنا عامهم الدراسي ليتوجَّهُ إلى مقاعد المدارس وإلى مقاعد الدراسة لينهَنُوا من العلوم ويستفيدُوا من المعلوم وأن وإننا في هذا المقام ننتهز هذه الفرصة لنُرسِل رسائل متعددة إلى جهاتٍ متعددة بمُناسبة هذا العام الدراسي الجديد رسالةٌ أولى لكل من عاصَر العام الدراسي الماضي قد انتهى ذلك العام ومر عامٌ دراسيٌ كامل كأنه أضغاط أحلام وكأنه ساعاتٌ قلال ساعاتٌ قليلة ذلك العام بأكمله ها قد مرَّ عامٌ كامل بالأمس القريب ولد لك مولود ثم ما لبث أن أدخلته المدرسة ثم ما لبث أن انتهى من المرحلة الابتدائية ليدخل في مرحلةٍ أخرى لينتهي منها فإذا هو في الجامعة فإذا هو قد تخرج أوقاتٌ تمر وسنواتٌ تمضي تمرُّ كأطياف أحلام وكأننا لم نشعُر بها وكأنها ساعاتٌ قليلة كل ذلك يدلُّك دلالةً واضحة أن عمر الإنسان يمضي وأن الزمن يُسرِع وأن حياتك تمشي فراجع نفسك وحاسب نفسك وانظر إلى ما قدمت بين يدي الله سبحانه وتعالى فإن هذه الدنيا بأجمعها مدرسة يتعلم فيها المؤمن أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه ليعمل بها ثم النجاح او الرسوب عند الققوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فليفز الناجحين فليفز الناجحون وليخسر بعد ذلك الخاسرون المبطلون الكسال القاعدون الراقدون عند ذلك لا ينفع الندم هذه رسالة أولى رسالة ثانية أوجهها إلى المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات أنتم الأمل أنتم القدوة أنتم الذين تقودون هذه المرحلة أنتم على ثغرة من ثغرات الإسلام وعلى مكانةٍ من, مكان من أماكنه العظام فلابد أن تؤدُّ الأمانة وتنصح للأمة إن آلاف الناس بل مئات الآلاف إن لم يكن الملايين قد اعتمدوا عليكم وجَّهوا أبناءهم إليكم لينهلوا منكم ليست مشرَّد علومٍ نظرية بل علومٌ حين تكون أنت القدوة الصالحة تقتدي بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وهو يصف ذاك المعلم الأول صلوات ربي وسلامه عليه قال فما رأيت معلماً كرسول الله صلى الله عليه وسلم فما كهرني ولا ضربني ولا شتمني فانظر يا رعاك الله إلى وصف هذا المعلم الرحيم الرؤوف الودود المحبوب هكذا يجب أن تكون أنت هيّها المعلم تربي الأجيال أنت في وزارة بدايتها التربية ونهايتها التعليم فإذا لابد أن تؤدي الوظيفة آداءً صحيحًا ليس التعليم مجرد وظيفة يؤديها المعلم ليأخذ راتباً من ورائها ويجعلها مصدر رزق لو كان التعليم هذا وحسب فعلى التعليم السلام أنت أيها المعلم تؤدي وظيفة عظيمة وهي تربية الجيل يمر عليك كل الناس عظماء السياسة رؤساء الدول صناع القرار المهندسون القضاة الذين يحكمون في دماء الناس وأموالهم المحامون الكل قد مروا ببابك وقفوا أمامك وجلسوا بين يديك يتعلمون وينهلون ويأخذون منك ولا بد أن يكون لك أثر في الجميع كل فئات المجتمع على اختلاف مشاربها ومآربها تجلس بين يديك وتأخذ من علومك وتتع... وتعلمها أنت كلهم يجلسون لدي. قد لا يحتاج عظماء الأمم وقادة الأمم إلى أن يمروا على الطباء ولا على المهندسين ولا على الاستشاريين ولكن الجميع يمرون عليك أنت ويجلسون بين يديك أنت فأنت من تحدد اتجاهاتهم أنت من تنمي فيهم روح العلم وتنمي فيهم روح الخير وتزودهم بما يريد الله سبحانه وتعالى منك فكن أيها المدرس أيها المعلم كنوا القدوة الصالحة لأولئك الطلاب لا, ترب... لا تتوقف تربية الجيل على مدرسي التربية الإسلامية وحسب كل مدرس يؤدي هذه الوظيفة مدرس الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة العربية الكل جميعا يجب أن يتعاون جميعا في إخراج الجيل الذي يكون. نبراساً ويكونوا معتمداً واعتماداً لأمته وسنداً لوطنه ودينه الكل يحتاجون الكل لا بد أن يؤد هذه الوظيفة أما أن تعهد هذه الوظيفة إلى مدرس الدين ومدرس التربية الإسلامية كم سيلتقي بالطلاب؟ كم سيزلس معهم؟ سويعات قليلة ثم ينصرف ولديه منهج لابد أن يتمه فلو جلس كل مدرس مهما كانت مادته ولو دقائق معدودة يوجه الطلاب ينصحهم يرشدهم يبين لهم الآداب والأخلاق الجمة لكان بذلك ينشأ لدينا جيل عظيم وجيل مهتم بالعلم وبالتعلم ومهتم بأهدافه ويعرف أهدافه واضحة يسير عليها ويقتدي بمدرسه في ذلك ثم رسالة أخرى أوجهها إلى أولياء الأمور الآباء والأمهات إن أبناءكم أمانة في أعناقكم فإذا لم يسرب الإبن في بيته ويخرج من بيته وهو متحلم بالآداب متحلم بالأخلاق يعرف قيمة العلم ويعرف أهمية العلم ويعرف مقدار المعلم وأهميته وماذا يشكل المعلم في حياته فلو لم يتعلم هذا من والديه فأين سيتعلمه انظر الى أم النبراس القبس الإمام مالك, أنس. الإمام مالك بن أنس عندما أرسلته أمه ليتعلم قالت يا بني اذهب إلى مجالس ربيعة فاجلس في مجلسه وتعلم منه أدبه ووقاره وخشيته قبل أن تتعلم علمه انظر إلى هذه الأم كيف وجهت ابنها إلى الأدب إلى الأخلاق إلى الأداب الرفيعة والأخلاق السامية قبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى لموسى نبيه عليه السلام اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا ربك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع إلى ما يوحى فاستمع لما يوحى أمره الله سبحانه وتعالى أولاً بماذا؟ اخلعنا عليك إنه الأدب الأدب مع الوحي الذي سيلقى عليك والذي سيوح إليك إخلعن عليك فبدأ بالأدب سبحانه وتعالى يعلمه لنبيه وهكذا ينبغي لولي الأمر أن يؤدب أمناءه أن يعلمهم قيمة المعلم قيمة المدرس انظروا إلى أبنائنا اليوم إذا أردتم أن تعرفوا أخلاق أبنائنا وإلى أي مدى من الأدب وصلوا فانظر إلى معاملتهم إلى مدرسيهم كيف ينظرون إلى معلميهم وكيف يعاملونهم باحتقار وازدراء وسخرية واستهزاء حتى أن المعلم يلقب بألقاب ويغمز ويغمز من وراء ظهره قد لا ينتبهون إلى درسه ولا يهتمون بما يعلمهم إياه كل ذلك ناتج عن سوء الأخلاق ثم انظر بعد ذلك إلى الدفاتر إلى المقاعد إلى دورات المياه إلى الممرات ماذا يكتب عليها ويشيء يفعل فيها؟ لتعلم مدى الأخلاق التي وصلت وصل إليها أبناؤنا وكل ذلك نتيجة لسوء التربية أولاً منك أنت أيها, أيها الولي من الآباء والأمهات فإذاً لابد أن نربي أبناءنا التربية الصحيحة السليمة أن نربيهم على احترام الكبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه اعرف للمعلم حقه إن الطبيب والمعلم لا ينصحان إذا هما لم يكرما إذا هما لم يكرما فرض بدايك إن جفيت طبيبه وارضأ بجهلك إن جفيت معلم نعم إذا لابد من إكرام المعلم ولابد من احترامه وتقديره والشكر له فهو يبذل كل وقته وجهده ليوصل إليك المعلومة ويخرجك من ظلمات الجهل لتشق طريقك بعد ذلك عبر هذه الحياة الدنيا لتصل إلى أهدافك سالماً وتصل إلى شط الأمان آمناً فعرف قدر مدرسك وهذا يكون بالتربية الصحيحة التي تكون على عاتق الآباء والأمهات أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب يرضى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم